ل ف ق <تصفيق> د ا ه ت د و ا و إ م م ا ت ب ل ن ا فإنما ا ل ل ه يبشرك ب ي ح ي ا مصدقا ب ك ل م ة من الله وسيدا, وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أ ن ا يكون لي غناه وقد بلغني الكبر Thank e o u لفضيله ا ل د و ن ح ن لهم ت ب ا ل ن و ب ل س ي Yeah. you you موسوعه ا ل ا ب ل س ي ل ل ل و م الاسلاميه Yeah.